بسم الله الرحمن الرحيم ما في صفه بس ادي وعي زجر حتى نيات رب السماوات والارض وما بينهما رب المشار That's the man. سَنُفَلِقُ <تصفيق> الْقَمَرَ أَمْ نَقْلِبُهُ نَقْلِبُهُ إِلَى الْجَنُوبِ بَلْ هُوَ Yeah. <laughs> she <laughs> ran For shayalti fe in الصالحين. فبشرناه بغلام حبيب فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني تجدون من الصابرين فلما وَنَجَّيْنَا مُوسَى وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَذَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلامنا على موسى وهاب من إذ أدق إلى الفلك المشحوب فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ونبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطيم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا استفتين ان ربك البنات ولو بالغيب ان صلوتني منك فكتا اجسا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 tumalayhi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 وَكَأَنَّهُمْ فسوف فإذا نزل فساء صباح وتولى عنهم حتى حين وأبصر فَسَوْفَ يَنصُرُونَ كَفَى بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَلَيَعْلَمَنَّ مَن سَبَقَ فِي قَوْلِهِ وَعَذَابُهُ أَلِيمٌ وَتَأَنَّى اللَّهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَكَأَنَّهُمْ فَسَوْفَ يَنصُرُونَ سُبْحَانَ ربك رب العزة عم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين